كل دموعك مش حتكفي ناري وجرحي وندامي واسفي وان كان حبك ن ق ط ة ضعفي 「『ん』って」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」 و اللي يخون الحب في م ر ة عمري ما كانو مايبقى في قلبي بعد م هاني الحب وبعتي ر ج ع ه ا ز ي بتقولي اندمتي مهما بكيتي ومهما عتبتي انا دلوقتي بقولك انتي قبل ما قلبك يترجاني ا س أ ل ي قلبك مين الجاني لو فكرت ارجعلي ع التاني عمري ما حقدر اسامح نفسي بعد ما هاني الحب و ب ع ت ي ر ا ج ع ز ا ي بتقولي انت انتي مهما بكيتي ومهما عاتب انا دلوقتي بقولك انسي قبل ما قلبك يترجاني ا س أ ل ي قلبك مين ا ل ج ا ن ي لو فكرت ر ج ع ع ل ك تاني عمري ما ح ق د ر س ا م ح نفسي نظري ماتمناش ما د ر ذكرى ت ت ر ر بكره واللي يخون الحب ف م ر ة عمري ما كان وما يبقى في قلبي تنطططع ف ما س ت شفايفي عمري ما قلبي حيرجع يوفي لو كان حبك ضد كرمتي جرحك اكبر من نسياني ق د ر ك اكبر من احزاني ولمسك ا كفي او يوم سرتك جت شفايفي عمري ما قلبي حيرجع يوفي لو كان حبك بدك ر م ت ي جرحك اكبر من نسياني غدرك اكبر من احزاني ي لمكاني بايدين ي ونرجع الشوء عن حبك اتبت ه انتي النظري في م ج ر ذكرى د م اتمناش ي تتكرر ب ك ر ة واللي يخون الحب ف م ر ة عمري ما كان وما يبقى مش في حبك قلبي ن اني ر بعلن اني بريق بعلن اني, بريق بعلن اني, بريق بعلن اني Малкая панель. Малкая панель.